الحمد لله وصلى الله على نبينا الذين لا سهما نبي المشربة والأمين المستوفى وعلى صحابتي الكرام وألبيتي الأعظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع هذه المجالس نسأل الله تعالى أن يديمها علينا صلى الله عليه لنا ولكم الهدى وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهناة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وأن يجعل من ما ليتعبد وأنش وأنشوا ذلك بين الناس وقد قال علماءنا في تفسير العالم الرباني قالوا العالم الذي تعلم العلم فتعبد به ونشره بين الناس ورب الناس بصغير العلم قبل كبير العلم لكن الوصف الدقيق في هذا الباب هو انه أتقن العلم وبعد ذلك ترجمه عملا ثم نشر ذلك بين الناس فعبد العباد لرب العباد لذلك قال ابن عين خير الناس على الاطلاق الواسطة بين رب الناس وبين, وبين الناس ما زلنا مع عقيدة السلف للإمام الصبوني الناس الله يعلم يسل لنا إتمامها وأنا بسعى سعيا حتيثا أن ننتهي من هذه الكتب الثلاثة في وقت وليس ولعل الله يعلم يسل لنا يعني إن لم يكن إلا أن قطعنا نصف الأشواط في الكتب الأصول والمصطلح لكن العقيدة ننتهي منها هذا خير لكن إن شاء الله ننتهي وأمل خيرا وازدق الله يزدقك نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام الصابون رحمه الله استواء الله على عرشه. بس يتكلم على عقيدة الاستواء وهذه من الأهمية بمكان لأن هذه علامة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالا فأهل البدع والضلالا لا يختلفون. على استواء الله على عرشه سبحانه على أن الله جعل له العلو علو الشأن وعلو القهر والقاكر سبحانه وجل فعلا لكن الاختلاف كل الاختلاف في مسألة الاستواء على العرش نعم قال رحمه الله ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف ان ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش شاهد ثم استوى على العرش وقوله تعالى في سوره يونس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد اذنه وقوله تعالى في سوره الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى وقوله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وقوله يدبر وهذا إلي يصعد الكلام الطيب دلالة على العلو الكلام ما يعني ما ذكر ال ال العشرة صريحا. فذكر هذا هذه من السبل والوسائل الأدلة على علو الله جل فعلا نعم وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله تعالى أأمنتم من في السماوات من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي لعل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لا أظنه كاذبا يعني في قوله إن في السماء إلها وعلماء الامه وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون من ذلك ما أثبته, ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل في علاه في خبره ويطلقون على ما أطلقه سبحانه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره وي... ويمرونه على ظاهره يمرون إيش؟ أولاً قال و... ويطلقون ما اطلقه سبحانه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره وياكلون علمه الى الله ويقولون امننا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولوا الالباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورض ورضيه منهم فأثنى عليهم به قال الإمام رحمه الله أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله ومحمد بن يعني المعلّة نعم المعلّة حدثني محمد بن بن سليمان الزاهد. قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد. الزاهد. قال اخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق. قال حدثنا أبو يحيى ابن ابن كيس ابن ابن كيسبة لا لا ابن بشر الوراق. قال حدثنا أبو يحيى الوراق. قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة. قال حدثنا أبو المغيرة. الحنفي قال حدثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر قال وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى المؤمن هو يعني هذا عن ام سلمة هو ضعيف أيضا وجاء مرفوعا وهو أضعف. نعم. قال وحدثنا أبو الحسن. قال استوى غير مجهول. هنا غير مجهول معنا معلوم هذا تجريه على كل الصفات يبقى تمرير الصفات تمرير الكيف لا تمرير المعنى فهو المعنى معلوم. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو الحسن ابن أبي ابن ابي إسحاق المزكى ابن المزكى. المدني المدني أبو الحسن محمد إسحاق المدني. عارف وده التصحيح ده التصحيح صدق قال حدثنا احمد بن ابن الخضر ابو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن ابن مخلد ابن يزيد الق... القس القستان القهستان قال حدثنا ابو مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سول مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما يقول وكيف غير معقول دلالة واضحة جدا على إزفاء الكيف مع نفي معلومية الكيف هو غيب فلا بد من التسليم التام له كما سأأتي في الشرح إن شاء الله. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر, عب أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم, مسلم الاسفر الاسفر الاسفر الإسفراري الإسفراييني الإسفراييني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن مامون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك ابن أنس يعني يسأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فلما رأ فلما رأيته وجد من شيء كوج فما رأيته وجد من شيء فما رأيته وجد من شيء كوجهه من مقالته وعلاه وعلاه الروح الرحضاء نعم العرق وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الامر به فيجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا اخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي ابن ابن حمدويه الصابوني الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب ها؟ حدثنا مهدي نعم يا ريت لو تمر بالسنة الله خير هو محقق أصلا قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه وصول أبو الحسن أبو, أبو علي الحسن بن الفضيل البجلي عن الاستواء والحسين بن الفضل وانت تعمل يا انت ماشي بهواك ولا, ولا المسألة على ما تتمنى على ما يأتي يعني ده الكلام, الكلام في المتن هنا يعني في النهاية ننظر إلى الكلام على مسألة من أنكر الاستواء حكمه يأتي بعد الكلام على الاستواء هو ذكر صفة هنا من صفات الله ما زال الصبون يأتي بالأدلة والأثار على صفات الله دل الله في وقلنا هذه طريقة المتقدمين بأنه يصدر الباب في الاعتقاد بالدليل قلنا طريقة السلف اعتقد ثم استدل صح؟ خطأ بين هذه عقيدة الخلف السلف استدل ثم اعتقد عقيدتك لا تكون إلا بعد بعد الدليل من الكتاب والسنة هنا ذكر ذكر الادله الكثيره على استواء الله تعالى بالكتاب والسنة وايضا الحق بان الاستواء ثابت لله تعالى بالكتاب والسنه واجماع السنه بل والعقل والفطره ايضا والاستواء من صفات الافعال الاستواء من صفات الافعال لما لاننا قلنا ان ضابط صفات الافعال هو ها هو نسيب قديمة النوع الآن الضابط هو انها تتعلق بالمشيئه يعني يوصف الله بها تارة ولا يوصف بها تارة يعني هو لا يستوي إلا حينما أراد أن يستوي فتتعلق بالمشيئة الله جلال في علا وتجري هذه القاعدة على جميع صفات الأفعال كلها القديمة النوع حدثت الأفراد لابد أن تفهم ذلك وإلا لحدث لك الخلل العظيم في مسألة الاعتقاد في الله ربنا الجليل سبحانه جلال في علا لأنك لو اعتقدت غير ذلك قد اعتقدت أنه قد اكتسب كمالا قبل آآ آآ ولم يكن قد اتصف به قبل ذلك وهذا إهام نقص نعوذ بالله يتنزه الله عنه وهذا الفرق بين أهل السن والجماعة وبين الكلبية الذين وصف الله ببعض الكمالات لكن قالوا قد اتصف بها ولكن, ولكن قبل ذلك قد اتصف بها كالكلام يقولون كلام, كلام, كلام الكلام صفة من صفات الله جلالي فعلا غير مخلوق لكنهم يقولون ولم يكن متكلما قبل ذلك يقولون أن يقوم قبل ذلك يعني هنا الآن كان أوهما نقصاً أولاً وكما قلنا لا هي قديمة النوع حادثة الأفراد لأن, لأن الساكت لا تقول عنه الله لا يستطيع الكلام لكن الساكت إذا تكلم تقول تكلم حينما أراد أن يتكلم تكلم حينما أراد أن يتكلم طيب الاستواء وهي الكلام على العلو وصفة العلوم من صفات الذات صفة العلو من, من صفات الذات والاستواء علو لانه علو مقيد لانه الاستواء على العرش علو مقيد لكن صفة العلو المطلق هي صفة ذات وصفة العلو العلو له مقامات وله اقسام العلو ال ال إذا قلنا العلو المطلق هو علو القهر وعلو القدرة وعلو الشأن سبحانه وتعالى وهذا لم يختلف فيه اثنان هذا لم يختلف فيه احد من الطوائف بل الجميع اتفقوا على ذلك بان الله جل جليل القدر جليل الشأن سبحانه جل فعلاه علي القهر قادر قهار سبحانه جل فعلاه قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقال فالله جل له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمه المطلقه القدر والشان العظيم والجميع اتفق على على ذلك يا ايها الناس انتم الفقراء والله والله هو الغني سبحانه وجله فعلا والله هو الغني والحميد وأيضا قال الله على يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني هديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني وطعمكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفرو لكم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال قال الله تعالى مبينا سعة غنى الله فعلا وعطاء الله وعظيم خضر الله فعلا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك بما عندي من شيء فالغرض المقصود بأن علو الشأن لم يختلف فيه اثنان فالله تعالى جليل القدر سبحانه جل في علا وعلو القهر أيضا لم يختلف فيه اثنان حتى أهل البدع فهم يؤمنون بالربوبية أصارة ويعتقدونها فلذلك يقولون بعلو القهر وأن الله على ما شاءه كان وما لم يشاء لم لم يكن قال الله تعالى في علا وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده سبحانه ويرسل عليكم حفظه وقال الله تعالى انما قولنا شيئا اذا اردناه ان نقول له كن فيكون سبحانه جل ويفيع ولذلك ان ترى علو القاهر بان الله تعالى قادر على كل شيء واذا اراد شيئا لا رد لقضائه بحال اتى امر الله فلا تستعجلوا فلا تستعجلوا وقال أتا لانه إذا قضى شاء لابد أن يكون سبحانه جل في علاه وقد وقد كتب الله الموت على الجميع ولا أحد يستطيع أن يرد على الله دل في علاه هذا هذا الأمر الذي قضاه الله دل في علاه حتى أهل اليمن والصلاح قال الله دل في علاه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءة لكن لابد له منه لابد لأن الله دل في علاه قد قضى ذلك هذا العلو المطلق والعلو المقيد والعلو على العرش الاستواء العرش كما قال المصطفى كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء ثم استوى سبحانه وتعالى في علاه على العرش استوى سبحانه وتعالى في علاه العرش قال الله في علاه الرحمن على العرش استوى وأتى أكثر من موضع من كتاب الله في علاه هو الذي خلق سبع سماوات هو الذي خلق السبع سماوات هو الذي خلق السبع سماوات ثم استوى على العرش سورة قاف سوره قاف والذي خلق سبع سماوات نعم والذي خلق س سماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش فاستوى على العرش دعت في أكثر من من طريق من آية ذكر فيها تصريحا الله على الاستواء الاستواء الاستواء يتعد له معاني كثيرة الاستواء يتعد بنفسه وتعد بإله وتعد بعلى فالاستواء له ادوات أدوات يتعد به يتعدى بنفسه يكون له معنى يتعدى بإله يكون له معنى يتعدى على يكون له معنى وإذ فيها دلالة جدا على أننا نقول بأن مسألة اللغة منضبطة بما جاء به الشرع والسياق يفسر ذلك فإن تعدى بنفسه يكون بمعنى أنه قد بلغ المنتهى في النضج في الكمال في غير ذلك في الاستواء كما قال الله تعالى فلما بلغ أشده واستوى من منتهى والعقل فبعثه بعد ذلك رسولا وقال وتقول العرب الطعام استوى الطعام قد استوى والطعام قد استوى بمعنى تم نج تم نضج الطعام يكون هذا استواء أو تعدي بنفسه اذا يبلغ المنتهى في الكمال هذا معنى الاستواء إذا تعدى بنفسه واذا تعدى بإلى يكون بمعنى القصد إذا تعدى بإلى يكون المعنى انه قصد كما قال الله جل وعلا الذي خلق س سماوات قال الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سما ثم استوى إلى السماء وهل العلماء اتفاق المفسرين أننا قول الله رفيع على ثم استوى إلى السماء بمعنى ها قصد السماء قصد السماء فسوى هن خلق سبع سبع سماوات بهذا معنى استوى إلى السماء يعني قصد السماء فسوى سبع سماوات وهذه أيضا فيها التعدي بإله والتعدي بعلى والتعدي بعلى هو المقصود هنا لان نراجع على في الايات قال الرحمن على العرش استوى شوف على من العلو فالتعدي بعلى بمعنى على وارتفع أو على واستقر إذا صح التعب على واستقر الرحمن العرش استوى يعني على على العرش الاستواء له أدلة كثيره جدا يعني قد جاءت بها جاء بها الكتاب والسنه العلو جاء به الكتاب والسنه والاجماع والبلوى والفطرة والعقل يأيدا ذلك على في اللغة في اللغة في حق الله على العرش لأن انت ما تقول ذلك على كافيه فأنت تقول لو, لو قلت الانسان أنه على على العرش يعني يعني يحتاج العرش فجلس عليه أما العرش فهو يحتاج إلى الله رفعه كل المخلوقات تحتاج إلى ربها جل في علا الدلالة في الكتاب والسنة الدلالة الدلال الأولى دلالت العلو والمصرح بها بالأسماء أسماء الله جل في علا تقول الله, أن الله يذكر يذكر الاسماء التي تتضمن صفة العلوم كقول الله دل في علاء قال وهو العلي الكبير قال وهو العلي الكبير وانت ترى هذه المسألة لما تجد اسمين كما قال من قيم اسمين مترادفين أو الإسمين ايضا أيضا قد ذكرهما الله في علاء فيكون الكمال فوق فوق الكمال اسم واحد فيه كمال وكمال الاسم أنه علامه على ذات الله في علاء تضمن صفة صفة هذا الاسم ويستلزم بعض الصفات الأخرى فيكون معه اسم آخر فيكون كمال فوق, فوق الكمال وهو العلي الكبير وقال جل في علاء وهو الكبير المتعال فهو العلي اسم اسماء الله الرعيف في علاء وهو من أسماء الحسنة واذا سألت, سألت طريباً للعلم لما هي من أسماء الحسنة؟ قل لأنه عالم على ذات الله ولأنه يتضمن صفة كمال ما هي صفة كمال في العلي؟ العلو وهو الكبير المتعال ها ها فهذه ممكن يعني تكون كما قلنا تكون دلالة على الاستواء على العرش ففيها أيضا صفة صفة العلو وهذه من اسماء الله جل في يتضمن صفة العلو ومن ذلك أيضا التصريح بأن الله جل في قد على على العرش كما قال الله في غير ما موضع ذكرها المصنف الرحمن على العرش استوى هذه أشهر الآيات التي يزالت العلو على العرش وأيضاً قد قال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأيضاً قد قال الله تعالى إن, إن ربكم الله الذي ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هذا تصريح بالاستواء على العرش أيضا من الأدلة الدل على علو الله في أولاء كل الأدلة جاءت على الفوقية كلها دلالة على علو الله دل في علاه كما كما كما ورد في الحديث عن اولا في الايه قال الله تعالى عن الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرون ما يفعلون ما امرون قال الله في سوره النحل قال يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم وايضا في قوله تعالى وهو القاهر فوق وهو القاهر فوق عبادي وايضا, النبي وأيضا الحديث الذي جاء عن ابن مسعود موقوفا حكم الرفع قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم ما أنتم عليه كل هذه أدلة تدل على علو الله دلا في علاه أيضا من ذلك التصريح بالعندية كما قال الله جل في علاه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن عنده والعندية هذه تدل على عندها هناك لما ذكر الله العرش ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون والعندية هنا تدل على على العلو علو الله لا في عليه أيضا من ذلك قول صلى الله عليه ان الله كتب كتابا هو عنده على العرش يبقى الانديه هنا عشان تعلم لما قلت العندية تكون على العلو نقول بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب كتابا عنده على العرش ان الله كتب كتابا هو عنده على العرش قال رحمتي سبقت غضبي أو رحمتي غلبت غضبي وايضا من ذلك من الدلالات على ذلك عروج الملائكه وعروج او صعود الكلم الطيب كما قاله المصنف العروج لا يكون الا من نزول الى من, من اسفل الى فيكون هذا علو كما قال النبي كما الله تعالى تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعندو فالعروج يدل على العلو والملائكة تصعد وتعرج وايضا من ذلك قال الله عليه علي يصعد الكلم الكلم الطيب وقد قال الله جل قد قال ان أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط يرفع القسط هذه فيها أيضا على على العلوم ومن ذلك قول سلم يتعقبون فيكم ملائكه فيتقابلون في العصر وفي العشاء وفي العصر في العصر وفي الفجر في العصر وفي الفجر ف يعرج الذين باتوا فيكم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالوا الله واعلم بهم الى آخر الحديث لكن قال يعرج إذا العروج الى إلى العلو كل هذه أدلة تدل على علو الله جل وكما أيضا ورد في صحيحين لله ملائكة يسيحون في الأرض يتمسون حلق الذكر وحلق العلم وأنتم من أشرف الناس وأنتم من أعظم الناس قدرا ومن أعظم الناس ثوابا في هذا الباب أن الملائكة تحفكم الآن وتكتبون بأسمائكم بل تذكرون بأسمائكم في المحالي والله على يعني يسألهم وأعلم بهم وهذا السؤال له حكم كثير جدا يعني يسألهم الله على كيف تركتم عبادي أنا أريد حكم ثلاثة فقط من هذا السؤال. اولا الأصل أن الله سالهم لأنه ما كان يعلم. سبحانه وتعالى في أولاء حاشا لله. أنا أقول ويس الآن أبوك كان طالباً للعلم الحق ان يعني وائل كان, كان السبب الرئيس من باب من لا الناس لا كل سبب الرئيس بمباشرة يعني المواجهة أو الطلب ال لشيخ محمد اسماعيل وجه الوجه كان الله تعالى جعله السبب الرئيس في ذلك. مع فضيله الشيخ سيدنا الذي يعدين الله بأنه سيد من سادات المسلمين حقا لكن وائل بعد ذلك باع الناس بأسرهم وانشغل يعني ما أدري انشغلت فيش كان السبب الرئيس في الخير الذي نحن فيه صراحة أدام الله عليك الخير أردت أن أشكر الناس من لم يشكر الناس لا أشكر الله لذلك الله عني خير الجزاء الزم إلزم غرض هذا المجلس اتق الله ولا تتأخر تعرف؟ قال دعه, دعه لعلك ترزق به هذه المجالس هي مجالس الرزق ورزق رزقان رزق معنوي ورزق حسي وأقول هذه المجالس للرزقين الرزق المعنوي هو غذاء الروح والرزق المادي ورب العزة وجرب تجد والله جرب تجد هو كلهم ما شايف ما فليس كلهم دراتي ده ده يقول أنا متزوج والثاني شيخ أنا كنت أطلب العلم وأنام في الشوارع ورب نعزه ما كنت أدد مأوى أنام فيها ما كنت أعرف أنام كنت أنام على الرصيف يعني أنا في البلد أترابت العلم فيها ما كنت أدد مكان أنام فيه وحتى الرجل قال لي أنت وين قلت روح أنام أنا أنام فين فقلت أنا هذي ألتح في الأرض <تصفيق> أفترش الأرض ألتح في السماء قال بس دعك ما فيش لحاف عندك لان في عقارب وحياة قل بقى المعوذات فهذه الليلة كانت طويلة علي جدا صرت امشي في شوارع ما انا طلب العلم مجلبه لكل خير لكننا نضيع الخير يغفر الله لنا جميعا حتى اغنانا الله جميعا وانا سضع ان يغني قلوبنا وان يغنينا جميعا وان يحسن الينا وان يثبت لنا هذا الخير ابدا وأن يلهمنا الاخلاص فما كان الله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل الله المستعان وإن الله يختبر عبد ليرى منه لحظة صدق فإن صدق فليرى الأبواب التي تفتح عليه اللهم اغفر ورحمة الله وإذا عما تعلم فإنك أنت العز لك نعم نعم أول, أول حكم في الحديث يسألهم هو أعلم بهم كيف تركتم عبادي الحكمة الأولى المباهاه ممتاز الحكمه الاولى الله على ما ذكرهم وما سالهم الا ليباهي بهم الملائكه لانهم قالوا قديما قالوا قالوا, قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء فكان الله يقول هؤلاء الذين يفسدون منهم المصلحون منهم الانبياء والمرسلون منهم الذين يخدعون منهم الذين ينشرون دين الله دين الله جل وعلا باذن الحكمه الاولى المباهاه بهؤلاء فانظر كيف أنت في مجلس كل ليله عندما تجلس هذا المجلس فانت في السماء الآن مذكور فقال مشهور الآن بين أهل السماء لا الأرض اهل الارض ونعم الشهرة إن كانت بهذه السماء وللمرء سيطان سيطون في السماء وسيطون في الارض وهما متوافقان نعم من اين اتيت بهذا لا لا لا لا لا حساب لا لا لا لا جيد لكن لا ما أسأل عن هذا خلاص المبهامة مع الثناء عليهم المبهام مع السناء عليهم الثاني طيب خلاص نعم إظهار فضل العلم إظهار فضل مجالس العلم وليس لأحد أن يكون كذلك إلا من جلس مجلس العلم هذا إظهار لفضل هذه المجالس وهي المجالس هذه أشرف المجالس على الإطلاق مغبون مغبون جدا من قطع طريقه عن هذا المجالس هي مجالس العلم مجالس العلم هي أعظم المجالس نفعا على الإطلاق ولذلك كان عمر الخطاب يقول مجلس واحد يكفر سبعين مجلسا من غير زيد بن ثابت يقول مجلس واحد أجلس فيه لزيد بن ثابت أتعلم آية واحدة خير لي من سبعين سنة جاد مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء العلم ومجالس العلم هي هي أعظم أعظم المجالس التي بها انتصر الدين يعني بها انتشار السنة وانتشار السنة نصر الدين وإذا, وإذا عمت السنة وتمسك بها الناس استقام دينهم ومن استقام دينه نجا نجا في الدنيا وفي الآخرة في هذا الباب الحكمة الثالثة ممتاز يعني هاوى السنة عليه الحكمة الثالثة مهمة جدا نعم المغفر هؤلاء القوم اللي يشق بهم جليسهم هؤلاء القوم قال قال الملك فلان جاء لي حاجة ما جاء يتعلم جاء قال هؤلاء القوم يشق بهم جليسهم وهذه ما معناها لا يشق بهم هذه ما معناها تفضل الله نعم أنا أريد شيء ممتاز لكن ممتاز هذا الذي أريده خلاص العالم العالم حصن لغيره والعالم يشفع في غيره بالجلوس دون الشفاعة قد غفر الله لمن جلس بجانبه العالم أنت تحارب العالم وتحارب طلبه طلبة العلم وأنت نجلك في طلبة العلم وأنت تقطع الطريق على الناس يعني كلما ترى أحدا يريد أن يتعلم تقطع عليه لا لا سأشرح كتب كبيرة لا لا هذه المسائل تأصلها لا أنت لست ما زلت صغيرا ويقطع تقطع الطرق هم يمتهنون مهنة الصد عن سبيل الله حزبة وهؤلاء هم الأغرار هؤلاء الذين يقال فيهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يقطعون الطريق يقولون لا انت المفروض اصلا تسمع لنا ولا تسمع لأحد غيرنا لا هذا علم مجالس العلم هي أفضل مجالس على الإطلاق وقطاع الطرق هم أسوأ الناس فعلا والعجب كل العجب مما أراه فيهم يقطعون الطريق ويحتسبون الأجر في قطع الطريق تعرفون ما هذا؟ تعرفون ما معنى هذا؟ ما نعم هما ضلوا سعينوا في هذا. أنا أقول ما معنى هذا الآن؟ لا لا غضب الله على فعلهم فاستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فهذا استدراج الله من لهم هذا استدراج لا لهم لأنهم يقطعون الطريق على تبصرة الناس بكتاب الله وسوة النبي صلى الله عليه وسلم ويحسبون لا يرجعون يحسبون أنهم يحصلون صنعة حتى يات يوم يقول الله رو على عن سبيلي لما؟ كيف تصد عن سبيلي كذاب أنك تقول تعمل لتتعمل لنفسك ولجماعتك ولشيخك الذي تقلده لو كنت تعمل لدين الله حقا لو كنت تعمل لنشر الصنة حقا تبحث عن الصنة لا ان تقطع الطريق وإن كنت تقطع الطريق الأول ببجاحة وبالكلام مثلا على غيرك بطول لسان ممكن تقطعه بعد ذلك برفق وبلي الصعبان لكن في النهاية العملة الزائفة لا ترجع على الله رجل العم... في النهاية العملة الزائفة لا ترجع على الله وتبقى تبقى أن الصدق مع الله رجل فعلها يمكن لكل صادق يصدق في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لا فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث هذه نفع العالم يجلس فقط ان جلس في مجلسه يكفر له يغفر له فما بالك لو شفع ولذلك أول الشفعاء وأول الشفعاء وأعظم الشفعاء من؟ العلماء بعد الأنبياء وبعد, وبعد المرسلين لذلك نقول أنه لما قال النفس السلام يعرجون دلالة أيضا على, على العلو من العلو ايضا من دلالة, دلالة العلو والنزول النزول. إن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين النزول لا يكون إلا من علو هذه دلالة واضحة جدا على العلو وأيضا قد قال الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم أنزله بعلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا ثلث دليل الآخر إلى الحديث في ذلك حتى سنات إليه إن شاء الله نتكلم على النزول اليوم أيضا من ذلك ال ال الأدل على على على ذلك هو أن الإشارة إلى العلو بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أشار بإصبعي وسأل عن وجود اللاجر في علاء أو مكان اللاجر في علاء وأشأت الجرية بالأصبع إلى العلو وقرها النمس كما قال النمس في قدرة الوداع قال هل بلغت؟ قال اللهم بلغت فقال اللهم فاشهد وهو, وهو يشير إلى السماء سبحانه وجل في علاء وأيضا في حديث صحيح مسلم أن معاوية حكم السلمي قد صفع الجرية وأراد أن يكفر عن ذلك قال فأعتقها يا رسول الله قال لا تني بها فلما جاءت قال أين الله؟ قالت في السماء. النبي سلم جعل استقامة العقيدة فيها أن تعتقد أن رباه في السماء. يعني جعل جعل سبب العتق الإيمان وجعل أصل الإيمان الاعتقاد بأن الله على عليهم في السماء سبحانه وتعالى في علاه. فما بالنا نرى الذي يقول الله في كل مكان والله حله في كل شيء؟ نعوذ بالله من الخلدان. نعوذ بالله من الخلدان. فقال أنبي سلم الله مفشهد الله مفشهد الله مفش. وإشارة النبي سلم دلالة على وجود الله في في السماء يعني فوق السماء. لأن قول الله على أهمنتم من في السماء. من من في السماء في هنا بمعنى على من على السماء ومن ذلك أيضا الاجماع أجمع اهل السنة والجماعة بأن الله رفع يلا فوق العرش ويعلم ما نحن عليه بأن الله رفع يلا علي فوق عرش يعلم ما نحن عليه قال أبو بكر الصديق عندما دخل على على نبي على ميتا فقبل بين عينيه وبكى وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا ثم قال أيها الناس ما كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت ومن كان على محمد فإن محمد قد قد مات هو وأمه لكن الشاهد قال فان الله في السماء حي لا يموت حتى سعيد بن عم شوف سعيد بن عم أسلم حديثا ووالأعتقاد في قلبه ممتلأ قال من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء في السماء هذا سعيد بن عم أسلم حديثا وقال بنفس الاعتقاد وأيضا عمر الخطاب لما مرت عليه خوله وقالت إيه كنت صغيرا في, في مكة يقال لك يا عمير ثم يا عمر ثم يقال لك الآن أمير المؤمنين وأخذت طعز امير المؤمنين حتى قام من معه فقال أسكت أتعلم من هذه هذه خوله التي سمع الله, سا الله شكوها من فوق سبع سماوات فأمر الخطاب يقول من فوق سبع سماوات وحتى لما دخل عنا مسلم وأ يعني لما تكلم في صلح الحديبيه قال خشيت ان ينزل الله في قرآن ينزل الله في يعني ايش يعني المساله يعلم ان الله على في علو وان المساله على التنزيل او او قريب من ذلك واكثر من يعني صاحب كان اذا فعل شان خشيه ان ينزل الله فيه حتى علي بن ابي طالب لما جاء لابي بكر ومن اجل ان ان ينادي في الناس لا يحجن البيت عوريان لا يطوفن بالبيت عريان ولا ولا حجدنا ببيت مشرك فقال قال علي من الطالب لما رأى أبي بكر قال لي أميرا؟ قال لا ولكن جئت مناديا فقال أنزل الله في شيء شبك بكر نفسه يقول بذلك سبحانه رب العظيم أبي بكر الذي قال فينا والسلام سد عني كل خوخ اللي خوخت أبي بكر قال أنزل الله في شيء وهذه أيضا فيها دولة يعلم العلو ويعتقد العلو قال أنزل لأن النزول لا يكون إلا أو الإنزال لا يكون إلا إلا من علوم عائشه رضي الله عن أرضها هي التي قالت, قالت وإن, وإن شأني في نفسي لا احقر من أن ينزل الله فيها طلعاً يتلقى وأيضاً قال عبد عباس قال ابشري أنت زوجنا سنة في الدنيا والأخرة أنت التي أنزل كل هذه أدلة من الصحابة تدل على الاعتقاد السديد في أن الله يعال في السماء ائتوني بحديث موضوع عن واحد من الصحابة قال أن الله في كل مكان من أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا بأن الله في كل مكان؟ من أين أتوا؟ ماذا يفعلون بالمحكمات في قول الله الرحمن على العرش استوى ماذا يفعلون بها ماذا إلى أين يذهبون والله تعالى يقول والقهر فوق فوق عباده ماذا يفعلون بفطرهم عندما يريدون الدعاء فيرفعون الأيدي إلى السماء لا يستطيعون لا يستطيعون مجابهة هذا بحال هذه فطر قهرية لا وكيف يقولون الله في كل مكان هذا الذي حدى باحدهم أنه قال ما في الجبه إلا الله ما في الجحيم إلا الله. يقول بذلك. إذا إذا هو إلا لم ياء لم ياء المحكمات كيف سيعتقد في ربي ذلك في أولاده هذه مصيبة كبرى. هذه مصيبة كبرى. لأنك ما تعرف أين ربك. ما تعرف هو أنت تريد تخاطبه ما تعرف أين هو. تريد تدعوه لا تعرف أين هو. تريد أن ينصرك لا تعرف أين هو. مصيبة. هذه مصيبة كبرى. يعني هذه حيرة. في العقول والقلوب ولذلك الله تعالى الرحمن على العرش استوى هذه الصحابه جميعا يوافقها يعني يظهر من كلامهم الاعتقاد الجازم في قلوبهم بعلو الله جل في علا وكذلك مسروق عندما ذهب الى عائشه رضي رد الله عنها ويقول لها وانت التي برائك لا من فوق سبع سماوات وكذلك الامام مالك امام مالك هو روى احاديثه امام مالك وورد عن المسلمة وورد حديثه مرفوعا بان الاستواء في اللغة معلومة والسواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا الكلام فيه نظر طبعا أن نقول الحديث مرفوع صحيح الحديث مرفوع ضعيف بل وعن المسلمة فيه ضعف والحق بأن أول من تكلم في ذلك بسند صحيح هو ربيع ربيع الرأي شيخ, شيخ مالك، لكن شوف النبل ربيع على كان حتى قال ربيع الرأي هو الذي قال هذا الكلام جيد وانتشر على السمن مالك لأن مالك كان سنيا سلفيا حقا وربيعة كذلك لكن الربيعة كان يقدم الرأي وكان كثيرا ما يخالف الصحابة لذلك تركه مالك وذهب إلى الإمام الزهري فانتشفى الله رعلا فكافاه الله رعلا لأنه تمسك بالسنة وكان يعني معظما للسنة فنشر الله هذا الكلام منسوبا لمالك الجميع يتناولونه سلفا وخلفا بأن الكلام كلام, من؟ كلام مالك من الحقيقة انه جاء بسنة مرفوعا وجاء بسنة المسلمة وجاء عن ربيعة الرأي هو الأصل صحيح لكن الله نشره على لسان مالك لأن مالك يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها يعظمها حتى انه مشى, مشى حافيا في المدينة فسئل عن ذلك قال تعظيما لصاحب القبر وتعلمون تعظيم مالك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول أروع ما يمكن أن يقال في مالك على تعظيمي للسنة ما هو؟ ه. نعم يختسل ويتطيب تعظيم للسنة ممتاز لسته ممتاز كل يأخذ من, من و و و و و و ويرد إلى صحاب القبل ممتاز ولسته نخلع عليه ممتاز ممتاز هذا الذي أريده قاله رشيد نلزم الناس الموتى قال لا قال لماذا ما, ما. طم ما فيها إن من ورائها لا لا لأن هذا معناها أنهم يلزمونه بشخص يقلدونه وهو يقول لا ليس لأحد إلا لرسول الله ليس لأحد إلا لرسول الله شوف الخلاص وأما الآن ما تتكلم يقول لك لا ما تسمع إلا شيخنا ما تقرأ إلا لكتاب شيخنا مالك يقول له هارون نلزم الناس بالموطق قال لا للناس فيهم واشتهادات ويقول لا ت... لا تلزم أحد الانتباه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإمام ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه ففي حظ ونصيب من قول الله في علم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في شيء وما أتاكم الرسول فخذوه ومن هاكم عنه فانتهوا هذا أيضا الإمام الشافعي قال أن الاعتقاد السليم الذي عليه العلماء والعلماء هو أن الله فوق عرشه بائن من خلفي من خلقي هذا اعتقاد جميع العلماء لقل ذلك الإجماع الإمام الشافعي أبو حنيفة طبعا يقول بذلك يقول بأن الله الرئيس لا، فوق العرش ولا يخفى عليه شيء كما قال الإمام أحمد قال ان الله يعني يقول يعني قيل له ما تقول في يقول إن الله ليس فوق العرش إن الله ليس فوق العرش ونحن الآن في الازمنه التي فيها, فيها نحن, نحن الآن كثير ممن يعلمون العلوم المادية لا يعتقدون بعلوم الرئيس لا. ويقولون هي كلمة فقط تلوكها الألسنة يقولون الله في كل في كل مكان بالله عليك أكنت تعلم أن الله في العرش بالفترة. بالفترة ما سمعت أحد في في, في في الجامعات يبي أن الله في كل مكان ها سمعت صحيح كثير ها كثير أنا أقول صارت متوقعة الآن. شو الأخ ما بيقول الله العرش خلوه الله في كل مكان. العام يعني كنا كلمة لوك والسد. أن الله في كل مكان. ولذلك الإمام أحمد كان شديدا. تعرفون الحنابلة. والامام أحمد لما قيل له رجل يقول الله ليس فوق العرش. قال هذا كفر. خلص المسألة أتى أتى من النهاي قال هذا كافر محمد بيجهز لا يسكت قال هذا كافر وزاك وكان ودت في, في الاعتقاد طبع ها أنتم حنبين في الاعتقاد ها هو الحق أنه لما يقال بذلك نقول وجهة النظر عند محمد أنه مكذب لله أنه مكذب لله يعني وجهة الكفر هنا في إذا قيل أن الله ليس على العرش أو قال الله ليس فوق العرش أنه مكذب لله لأن الله قال قال, قال ها والرحمن على الرحمن على العرش استوى وقال وهو القاهر فوقه فوق عباد أأمنتم ها من في السماء أأمنتم من في السماء وفي هنا بمعنى على فقال هو مكذب بكل هذه الآيات فقال له ما حكمه قال يكفر وطبعا هذه المساله فيها ما فيها من النظر لان لا نسقط الاحكام الاعيان وإلا جاهل جريء من يتجرع على على الكلام على أحد وأما من ناحيه العقل فإننا نقول في العقل دائما دائما العلو ها كمال ولا ولا ولا, ولا ولا ولا ولا غير كمال العلو دائما كمال صحيح ولا لا لذلك انا ساقول لك شيء كمسكن افضل افضل الاماكن مسكنا طبعا ايه اللي هو بي يسمى البدروم ده افضل الاماكن نكون يكون متداري او الارضي عشان يبقى عايش كانه عايش مع الناس ماشيين معه واياكل معه ويشرب معه يجلس معه, معه صحيح الناس جميعا تتباعد عن هذه الأضرار لا وتحب الأضرار إيه؟ هل نفوس بتهفو إلى ذلك ها ولو في كمان مصعد الحق أنا أقول العلو العلو كمال العقل يقول أنا كل علو كمال يبي إذا نقول العقل يقول كل كمال يتصف به الله تلف ولا السفول والنزول نقص والله منزه عن كل نقص فأكل علو كمال وهذه أيضاً من الفطرة الفطرة السليمه إذا رفعت يديك هل تدعو الله أن لا. علىه؟ إذا دعوت لا يمكن ترد نفسك إلا رفعني يدك كما قلنا قبل ذلك في العربيه الذي قال للإمام الجويني رد علي هذا ماذا أفعل؟ ما ولدت نفسي أريد أن أدعو إلا رفعت يدي إلى السماء كيف أرد هذا؟ لأن الجويني قال كان الله ولم يكن شيء وهو الان على مكان عليه يريد أن ينفي العلو على العرش قال دعنا مما تقول ماذا أفعل في رفع دية وأن أنظر إلى السماء قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني فصفة العلو صفه ثابته لله دل في أولاد وهي بالكتاب والسنة وإجماع آل السنة وأسعد الناس من أسعد الناس من اعتقد هذا الاعتقاد في الله دل في أولاد بأن الله دل في علي في السماء وأفضل الفوائد التي يستفيدها المر أمور الأمر الأول علو الهم العلو دائما علو الهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفا لما الإنسان يرتضي بنفسه أن يكون دونا طبعا أنت عمال تقول اسمع للشيخ اسمع للشيخ اسمع... لما, لا تكون... لما لا تكون أنت شيخا لما لما لا لا تصير أنت شيخا لما لما أنت ترى نفسك أن تقلد الناس ولا تكون أنت مشتهدا لما لما ترى أن شفعي تقدم ولا تتقدم انت مع أن ذنوبنا جعلتنا نتقاصر، لكن صاحب الهمه لا يسكت لا يرتضي وكلما يعصي يتذكر بأنه لو استغفر غفر وأنه لو تاب واناب تاب الله عليه وأن الحسنات يذهبنا السيئات لكنه عنده طريق أمامه لابد أن يعرج إليه لا يتوقف. فعلو الهمه يحبه الله الذي فعله لانه يحب معاه الأمور لذلك ان ترى كان السلام يحب من أصحابه ذلك يحب علو الهمه لذلك ان سيدنا قال عبد الله بن العاص قال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه لا لا تتزاهد في عبد الله لما قال ربيع بن كعب الاسلمي وقدم لدول للنبي صلى الله عليه وسلم قال سني من كرم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال سني قال اسالك مرافقتك في الجنه علو علو ما ارتضى بشيء الان ولا ممكن أسأل بامرأة وضاءه ممكن أسأل بالغنى ممكن أسأل بالمال بالمكانه او بالسلطان لا لا لا قال مرافقتك في الجنة أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان جوار رب العالمين سبحانه وتعالى فقال لهم سلم أو, أو غير ذلك قال هو ذلك لا أتراجع قال إذن أعيني على نفسك بكسرت بكسرت سجون أنت ترى حتى الإنسان قليل العمل يرتقي بعلو همته توافقون أم تخالفون فتناقشون ساكتون هذا يتعبني مرة أخرى حتى قليل العمل لو علي هم يرتقي إلى المعالي وحتى لو كان قليل عمل في بنية زاك الله خير نريد أوضح من ذلك إنما الدنيا الأربع نفر صحيح علو علو يظهر في النية إنما الدنيا الأربع نفر نعم نعم هذا هو لكن العلو يظهر في حديث آخر هذا صحيح ايضا هذا صحيح ايضا وايضا قول انسان انما انما عمل الناس الدنيا الاربعه نفر نعم ورق النفر ما له هذه خلاص تدخل عن نية ها ممتاز ممتاز صحيح لكن الثانية الثانيه نعم سأموت سأموت كمدا ده فيها التصريح بقلة العمل هو ده فيها التصريح بقلة العمل وفي عمل واحد على مجموع ما قلتم صحيح يا ما قلتم حديث واحد يا ها أين كنت أنت أنت أنت اللي نفسك أين كنت لما تأخرت لما تغيبت انا الان المحاسبه شديده اذا واجبت زيارتك وقصرنا في حقك هل تعفو عنا في التقصير الذي نحن فيه سامحنا رب يا ربي ربي يتم عليك الشفاء واحفظك ويسر عليك امرك تسامحنا على التقصير في حق حضرتك افلح وابي قال انس بن مالك رضي الله عنه ارضاه قال ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب فاني لا اعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل ما قلتم في, في في حديث واحد ولا اعمل بعمل ابي بكر ولا عمر لكني احبه اهو الان المعالي موجود احب النبي وأحب ابي بكر واحب عمر وقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع مع من احب هذا عليه الهمه ايه هو يذهبون كل مذهب ويتركون مهار مع الشتات تأمل تدرك فهذا علي الهمة اذا علو والهمة تنفع الإنسان جدا والله جعله يحب معالي الأمر الثاني في مسألة العلو بأن الله جعل الموطن الرئيس او الأصيل الذي نذهب إليه في المعالي لأن المعالي كمال فهيبقى الجنات في المعالي الجنات وهي في جوار الرحمن سبحانه وجل جل في علاه هذه أيضا والتعبد لا يرفع له العلو هو أن تعلم بأن الله على قاهر فوق فوق الجميع فقاهر فوق الجميع ولا ولا يحب المرء لنفسه أن يكون من الدود فهناك هذا البدع الذين أولوا هذه الصفات لا نتكلم عنه وإلا نتكلم عنهم المصنف لكننا أسسنا الأساس الصحيح الأصيل نريد أن ننتهي من الكتاب كلياته إن شاء الله تفضل ويثبت ويثبت أصحاب الحديث نزول الربي سبحانه وتعالى إيش هذا أنت خلاص كل يا لهوي. لا اتكلم عنهم يعني اترك الاسناد تكلم عن كل لان لن نعلم فائده منها او قال اقرا من اول قول تكلمنا عن قول مبارك سمعت عبد الله بن مبارك لا قل سمع قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إن إنه ها هنا وأشار إلى الأرض فالجماهير هم قالوا لا, لا فوق لا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار يعبدون عدما, عدما, عدما, عدما. نعم وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه الله أكبر وهنا أيضا محمد بن خزيمة إمام الأئمة إلا إمام محمد خزيمة معروف من محقق الشفائية من أشد الناس في هذه الأبواب نعم قال فان تاب والا ضربت عنقه والقي على بعض المزابل حتى لا يتاذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائح رائحه جيفته يعني هو المعاهدون منه قال وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين اذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذه مسألة عظيمة جدا وجليلة القدر شو انظر أئمة السلف يقولون بأن الذي لا يقول بأن الله على العرش استوى يقولون هذا حكمه وكما قلت لكم توجيه هذه المسألة أنه قد كذب قد كذب الله قد قال الله جعل الرحمن على العرش استوى طب الشيء بالشيء يذكر طبعا الذين, الذين يؤولون الايه لا, تص... لا صح أن تقول أنه كفر بذلك بدارك أو عنده تاويل وان كان التاويل تأويل بارد لأنهم يقولون معنى قول الله الرحمن العرش استوى يعني استولى استولى وهذا والله العظيم أشد كفرا هذا أشد كفرا تعرفون هذا أشد كفرا لما؟ لأنهم يقول الرحمن العرش استوى استولى المعنى أن هناك منازعة وفي المنازعة يدل على النقصان ومن النقصان أنه صلبه أولا ثم استرده ثانيا شوف شوف شوف الكفر او لا يلتزمون بهذا اللازم يعني الذين يقولون عشان ما ما أحد يفهم هذا فيقول النوم يقولون ب... هم لا يلتزمون بهذا اللازم لكن هو الصحيح في هذا رحمه الله عاد الساعه قلنا ببيت ليس من بيتها ليس عربيه اصيل و... و... والبيت عليهم لاننا قلنا ان التاصيل العام الاصل في اللفظ ان يكون مؤولا حتى ياتي تاتي القرينه ها وهم وهم والناس نائمون الاصل في اللفظ أن يكون على ظاهره ما لم تأتي قرينه تصرفه من الظاهر إلى المؤول فاهمين طب قال الرحمن عش استوى الظاهر استوى على واستقر على وارتفع طب قالوا إذن استولى نقول نحن نقول اعتقادنا أن التأويل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا بالقرائن قالوا عندنا قرينة قلنا ما القرينة ما في قرينة خلق السماوات والأراضين. لا في السياقات خلق السماوات في استهجاء ثم استوى على العرش أنا أريد أريد منكم أن تفهموا شيء في آيات الاستواء تروا أمرا مهما إما ذكر السماوات والأراضين وإما ذكر الرحمة ما لفته في ذلك ما اللفت العقديه في هذا الباب ماشي وشوفوا أنا أقول لكم شيء في مسائل مهمة جدا لا لابد أن تعلمها إذا ذكر الله السماوات الخالق والأرض فهو من عظيم خلق الله رفيع الأعلى من عظيم خلق الله فلما أذكر السماوات الأرض وأذكر انه استوى على عرش دلالة على إيش على القوة والقهر والقدرة والعزه القوة والقهر والقدرة والعزه ذلك ذكر خلق السماوات الأرض بعظيم ربوية الله رفيع الأعلى وأن القوة والقهر والعزة من علوم هذه من الاهميه بمكان تعلم ذلك ولأن الاستواء دلاله ايضا على الكمالات القوه والعزه والقدره والقهر على على العلو والكمال واذا يكون العلو بكمال الامر الثاني واللفتة الثانيه المهمه جدا الرحمن على العرش استوى لما علم اعتقد المكلف بان القوة القوه والعزه والقدره والقهر لله تعالى ارتدفت تزلزلت اركانه وارتجف فؤاده ويخشى من ربي فقال القوي العزيز القدير رحيم وهو على عرشه يرحمك ورحمته تصل إليك مع علوه سبحانه وتعالى لذلك ناسب أن يقول وهو قريب في علوه الأول والآخر والظاهر والباطن فهو قريب جدا في علوه ولذلك قال أربع على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى, أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي من عنق راحلتي دلالة واضحة جدا على أن, أن, أن الآيات لما تأتي تأتي تبين لك عظيم الربوبية مع عظيم الرحمة والقوة والقدرة والعزة والقهر نعم تفضل قال رحمه الله وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج فيك احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء تعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة نعم وفي الأخرى قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني الشافعي الشفعي ماشي. وقال, ال... وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب وقال الشافعي رحمه الله ذكر الزعفراني ان الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا ابا عبد الله تقول به قال تراني في بيعه او كنيسه قال تراني في بيعه او كنيسه ترى علي زي الكفار ترى هنا بقى ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين هو ايوه هو طلعني في مسجد المسلمين عليا زي المسلمين عليا زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به وهذا وهذا استفهم إيش إنكاري و وطبعا سبب سبب سرد هذا الحديث كأنه يقول إذا كل حديث جاء عنه وسلم سلم فإنني أقبله وأؤمن به وأسلم له ومن الأحاديث أنه قال أين الله قالت في السماء فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتقى فإنها مؤمنة نعم ننتقل إلى الثاني طبعا قال ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليل بس سامحني هو ختم ختم الكتاب قال وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته إن صارفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فاني مضحن اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبح بيده وامر بصلبه وقالنا استشهد تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قال سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا قال ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكيف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبتون ما أن وكلون علمه إلى الله لازم نقف عندها قلنا المعنى يأكلونه الكيف وإلا فأنت تعلم لابد أن نعلم أن هذا اعتقاد السلف في هذا الباب نعم. قال وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز, عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والاتيان المذكور المذ المذكورين في قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا قال رحمه الله قرأت في رسالة الشيخ أبي, أبي بكر اسماعلي إلى أهل جيلان إن الله سبحانه ينزل للسماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول, عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كله على ما جاء, على ما جاء بلا كيف فلو ش... طبعا على ما جاء بلا كيف يابد أن يقيد على ما جاء بلا كيف معلوم والكيف موجود لها كيفية لأنه لا يمكن في الذهن أن يقبل العقل صفه بلا كيفية هي لها كيفية لكنها مجهوله قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الالباب وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت اعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف طبعا ينزل بلا كيف لابد أن تفهم بمعناها ينزل بلا كيف معلوم لكن ينزل بكيف لا لا يمكن أن تكون صفة إلا بكيف إلا بكيفية لكن هذه كيفية غابت لأننا لم نرى الله ولا أحد رأى الله فأخبرنا ولا الله على أخبرنا الكيفية إذا صارت غيبا فنحن في محلها في قول جل فعلات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن نزوله ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه يعني يخلو منه العرش أم لا وهذا سؤال فيه شيء من البدعة مستحدث وهذا السؤال لم يعرف من السلف فالاول تجنبه والاول عدم النظر إليه لكن ما دام طرح فنحن إن شاء الله سنجيب عنه قال أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف شاء كيف كيف يشاء وفي رواية أنه قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغضع له ولنعم ما قال عبد الله بن المبارك ولنعم ما قال أصحاب الحديث وهي أنك تسلم نفسك للوحي والأصل أن ركن العبودية الأعظم هو تمام التسليم والانقياد والخضوع لله جل في علاه قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إن تام وتسليم تام لرب العباد هذا ركن العبودية الأعظم إن كنت عابداً حقاً فعلامته تمام التسليم لله دل في علاه وعدم المعارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءك الحديث قل سمعت وأطعت لا تضرب لحديث النساء من الأمثال. كما قال أبو هرائل بن عباس لما قال له على الوضوء مما مست النار قال إذن ستأمر بعد ذلك أن نتوضأ من الحميم فقال ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال ما في الا سمعت وأطعت نعم. وقال اسحاق بن ابراهيم يعني ابن رهويه انه عندما سئل عن حديث النزول الصحيح هو قال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا ابا يعقوب اتزعم ان الله ينزل ينزل كل, كل ليلة قال نعم كي قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته فوق اثبت... أثبته فوق... فوق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فاهم تفهمون هذا حسن المناظرة مقاو... ينزل كيف ينزل وعلم أنه ينكر, ينكر النزول خلي أثبت اولا ثم أصف لك لو سبت لو... تعرف ما معنى هذا لو اثبته لسلم ولو سلم لن يسأل هذا السؤال هو ما سأل هذا السؤال إلا أنه شبه وكيف وأيضا أنكر لذلك سأل هذا السؤال فإن سلم لن يسأل نعم. فقال لو إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنع اليوم يعني كانه قال له الان انت اثبت فوق طب قد قال وجاء ربك والملك صفا هذه آية تؤمن بها ولا ما تؤمن فكانه هذا الحوار المفتوح بينهما كانه قال اؤمن بها اؤمن بهذه الايه قال ان امنت بهذه الايه قال نعم امنت بهذه الايه ولكن هذا يوم القيامة قال ان امنت بها يوم القيامة فلتؤمن بها الان الذي يستطيع أن يجيء يوم القيامة يجيء الان فالزمه الحج قال وخبر نزول الرب كل كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق متفق عليه يأتي بالروايات فقط وهذا الحمد لله جمع لنا هنا الايات الآيات الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب فأستجيب له ومن يسألني فأ فأعطيه. ومن يستغفرني فأغفر له وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل ل... كل كل ليلة إلى السماء الدنيا. كل ليلة إلى السماء الدنيا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من, ي... من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فبذلك كانوا يفضلون, سلا... فبذلك كانوا يفضلون صل... صلاة آخر الليل على أوله لأنها تكون مشهودة وهو وقت نزول الله جل في علاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل, من... هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيستجاب في... له؟ فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وعن ابي هريره رضي الله عنه في روايه ث... حتى لو بالفاء تمشي تصح نعم وجاء في في زياده انه صلى الله عليه وسلم قال ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير ما غير عدوم ولا ظلوم وعن أبي يريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل إلى, سم إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس قال وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتن وتنبح الكلاب وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزق فأرزق فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عن يدعوني فأف... فأفكه لا. ألا عن يدعوني فأفكه قال فيكون كذلك في الاخره قال الصبح ويعلو على كرسيه على اللهم اني في الاخره قال اللهم اني في الاخره قال اللهم الرواية في الاخره قال اللهم اني في الاخره قال اللهم اني هذا الاخره قال اللهم تباحث فيها بعد ما تنتهي سأ... أنت المفروض سأ... الشهادة تسحب يعني لابد تسحب منك لابد تسحب منك طب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفت ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم فلم فلم يرى يوما فلم يوم يرى يوما يو يوم يو ما يوم يوم فلم يرى يوما فلم يرى يوم اكثر واتقا من النار أكثر فلم يرى يوم اكثر اتقا من النار من يوم عرفه وعرفاعه الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلثاه ينزل الله الى سماء الدنيا فقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني أستجيب له هنا إذا مضى صرص الليل نعم قال من يسألني ولا على على ش... إذا مضى صرص الليل أو شطر الليل أو ثلثة ينزل الله يعني الحديث آخر سيقول إنه يوم حتى إذا دعوه صرص الليل الأول تصريح في هذا وعن أبي ريرة رضي الله عنه أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس جاءت في الوقت حتى ينفجر الفجر وها كم كم كما قلنا قبل ذلك هو شهود طلوع الفجر كما قال رجال والقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل حتى اذا كان ثلث الليل هبط الى هذه السماء ثم امر بابواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فاعطيه هل من داء فاجيبه هل من مستغفر فاغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا وعن أبي ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤاله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 فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتاب, في كتاب التوحيد الذي صنفه قال باب ذكر اخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صف من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الاخبار من ذكر النزول من غير النصف الكيفية ما معنى من غير النصف الكيفية لا ما, هو ما هو خلاص ما قالها انت أنت بقى صرحتها هو قالها فانت بقول له هو جالس وكرماتها ما تنزل تنسل عليه. هي هو الراجل ده مع مفتاح العنبر فهي مجالس ولا يجعب بحي... بأي شيء. والناس كلها تذهب وتجي وهو جالس عامل كده. انا شايفه نايم. وبعدين يقول ارفع ايده والي جاب عنده. هذا دائما يذكرني بحديث على ابن ابي طالب. قال للسلام لا يعطينا الراية غدا رجلا. يحب الله رسول الجميع تهيأ لهذه الرايه وما نائم على سريريه علي بن ابي طالب بعيد بارمد يشتكي عينه والجميع حريص وده نفسه قاعد جالس وجاب حاجه خالص واتي بعد ما ما ما اتعب ما ما القوم ارفع ايده والله تعالى يعطيه والكرامات تنزل شوف عود انت فيه شيء بينك وبين الله فعد علي بالنوادر اجاك انك تبعده هذا صحيح من غير النص الكيفيه فيها اثبات كيفيه كأنه يقول وهناك كيفية لكننا لا نستطيع وصفه وهذا الذي نقول عليه في اعتقاد السلف إثبات الكيفية مع إيش؟ مع إثبات الجهل بها إثبات الكيفية موجودة مع إثبات الكي... الجهل بها لذلك نقول بأن الطوائف في الكيفية سلاسة قوم ينفون الكيفية لا كيفية وقوم يغالون في الكيفية يثبتونها تشبيها وقوم يثبتونها دون تصور دون معلومية فالذين ينفون الكيفيه الذين ينفون الصف ما هم نافوا وصفوا بنفوا هل كيفي مفهوم والذين يشب نعم والمفوضة الذين يفوضون نفس الامر ينفونها اما السنه والجماعه يثبتونها لكن يثبتونها ايه مجهوله لا نعلمها الله يعلمها نعم من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما, بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صل... يعني لا نكيف ونذبط الكيفيه لكن لا نعلم كيف هي اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية وهذا تأصيل وتأسيس لاعتقاد السلف كأنه قال اذ النبي لم يصف نقف معه وسعنا ما وسع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نقول نزل نعم نزل وكيف نزل نقول هل النبي بين كيف نزل هل هو نفسه الذي قال عن نفسي أنه نزل يا نسع كما وسع المسلم يسعى كما وسع الصحابه لا تشكونه تتكلمون يقول تقول ينزل اذا هو يمشي نقول له انت الان أردت أن ايه ان تشبه ففررت من التشبيه الى التعطيل لا هو ينزل والنزول والنزول يليق بجلاله وكماله يمشي نعم يمشي قال ان اتاني قال ان تقرب اليد استغفر الله وقاع على يهرول قال إذا إذا تقرب إليا شبرا تقربت إليه ذراع إذا قرب إليا ذراع تقربت إليه بع إذا تاني أمشي أتيته يبقى الهروالة سبب من صفات الله لا ما نقول يمش حش الله هذه خطأ لسان نقول الهروالة سبب من صفات الله لا في علام مع أن أقول الهروالة معناها سر سرعتي لكن أنا أقول الهروالة أقف مع النص يوصف الله بالهروالة نعم يوصف الله بالهرولة. هو الذي وصف نفسه بذلك لا تكلف ولا نتجاوز الحدود ولذلك قال قف عندما أوقفك النبي كيف عندما وقف الصحابة يسع كما وسعه إذ النبي لم يصف كيفية النزول الحديث الذي بعده ونقل عن عائشة رضي الله عنها عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب ويكتب ماشي ماشي هذا هذا قوم يعني ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا ولا يترك احدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحن. طبعا هذا الحديث أصل السنة ضعيف لكنه بالقراء يصح. عنا حديث أيضا مسلما نعم. وقالت نعم اليوم اليوم يوم ينزل ينزل الله تعالى فيه سماء الدنيا. فما سألت عن ذلك قال عرفه قال عرف الصفة التي ذكرها المصنف هنا صفة عظيمة جدا لذلك أله فشغل سامي كتابا كاملا على هذه الصفة صفة النزول وصفة النزول قبل الكلام عليها فإنها دلالة من الدلالات التي تسدل بها علماء السلف على العلو لأن النزول لا يكون ولا إلا من علو صفة النزول وهي صفة ثابتة لله دل في وهي من صفات الأفعال صفة ثابتة لله دل في وهي من صفات الأفعال طيب الضابط كيف عرفت انها من صفات الأفعال ها كما قلنا يتصف الله بها حينا ولا يتصف وتتعلق بالمشيئة صفة النزول صفة النزول ثابتة لله العالة بالكتاب والسنة وإجمعها للسنة بل وبالعقل أيضا كما سنبين أما بالكتاب فقد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آياتي ربك على الاتيان و جاء ربك الماء و صفا صفا هذا يحتاج به إسحاق روايه الروايه يحتاج غيره بأنه يحتاج بهذه الآيات على على النزول لأنه كالاتيان و وكالمجيء في ما يهم يعني أنت فايم أنا أشوف ذهب عقلك فيستدل بهذه الآيات على صفة النزول من أما منسونا فإنها كثيرا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين حين هنا ابقى سوره الليل الاخر فيقول هل مستغفر في الى السماء الدنيا هو كل الاحاديث التي جاءت وسردت علينا كلها تتفق على أمور ثلاث الامر الأول النزول الامر الثاني انه الى السماء الدنيا الامر الثالث الدعاء وزياده صحيح وأيضا الكلام ان الملك ان الملك ان الملك لما ان الملك ان الملك الروادي مهمة جدا في الرد على من يؤول النزول بنزول الملك من يؤول النزول بنزول الأم نزول الرحمة الرحمة لا تقول أنا الملك أنا الملك ونزول الأم لا يقول أنا الملك أنا الملك نهيك على ان نزول الرحمة جعلوها في ثلث الليل فقط يبقى لا رحمة طول النهار ولا رحمة في الليل إلا في في وقت نزول الرحمة في هذا الوقت فقط تحجير تحجير الرحمة لو لم يكن هناك من من الضلال إلا هذا انه حجر رحمة ربنا رحمة الله لا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على العربين عندما قال الله مرحباً و محمداً وترحم قال تحجرت وسعا وأيضاً أنا الملك أنا الملك لا يستطيعون أن يقولون أن يقولوا بأنه الملك يقول هل هل من مستغفف أغفر له الملك لا الملك لا الملك لا يغفر الملك لا يملك أن يرزق الملك لا يملك أن يستدي أن يستدي بالدعاء بل قال الله للفعلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا الاتفاق على أمور ثلاثة. الأمر الأول النزول بالاتفاق كل الحديث على ان السلام قال الله ينزل. الأمر الثاني بعد الاتفاق على النزول ها السماء الدنيا السماء الدنيا الأمر الثالث الدعاء هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي استجيب له؟ هل من سائف فأعطيعه؟ وفي رواية أيضا قال هل من وايضا فأشفيه؟ وأيضا من يخردني قال حسن هذا في بعض الروايات هذه متفق عليه والاختلاف في التوقيت. وقد جاء في في في في الـ في ال جاءت متنوعة عن عائشة رضي الله عنها وطبعا هذا في كل ليلة هذا نزول عام في كل في كل الليلة لأن عندنا نزول عام ونزول ونزول خاص الكلام عن نزول عام على الروايات التي جاءت ينزل ربنا حين يبقى صرص الليل الآخر وفي رواية به عائشة ومسلامة أيضا ينزل ربنا صرص الليل الأول أو إذا ما ضر الليل الأول أو إذا ما ضر الليل الأول أو ما الشطر او أو أو صرصا الليل أو الشطر أو صرصا جاءت هكذا على الشك من بالشك من الراوي وايضا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم طالع مدى نصف الليل هذه الروات باسرها قال علماؤنا انها ثبتت ثبتت ان الله عز وجل ينزل حين مضى ثلث الليل الاول حين يبقى ثلث الليل الاخر حين حين مضى ثلث الليل الاول او شطر الليل الاول او ثلثاء هذه ايضا الروات قد جاءت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحق بان هذه الاحاديث يعني إما أن نقول بأننا نجعل المحكم حين حين يمضي ثلث الليل الاخر او حين يبقى ثلث الليل الاخر يكون محكم ونقول الاحاديث التي جاءت مطلقه ينزل ربنا الى سماء الدنيا حديث اعيشها كلها جاءت مطلقه ينزل الله كل ليله الى سماء الدنيا مطلقه فالمطلق يحمل على هذا مجمل لان كل مطلق مجمل والمبين قد جاء في حديث حين يمضي ثلث الليل الاخر او شطر الليل أو نقول الجامعة والجامعة الأولى لأنه في أحاديث اتفقت على مضي ثورس الليل الأول ينزل مضي ثورس الأول الأول ينزل ربنا جل في هذا وجاء حين أبقى ثورس الليل الآخر حين أبقى شطر الليل ثورس الليل آخر أو نصف الليل أو شط أو شطر الليل فنقول إذا النزول يبدأ من, من مضي ثورس الليل الأول يوم ثورس الليل الأول ينزل ربنا ويبقى نزول شطر الليل أو يبقى ثورس الليل الآخر الى طلوع الفجر ويسمى نزولا وبهذا نقول قد أحكمنا الكلام في مساءة النزول وهذا اخر ما وصلنا إليه ويبقى بعد مضي الثلث الاول ينزل الله جلال فعلان. وهذا يصدق عليه في النزول حين يبقى الثلث الاخ ويصدق عليه حين, حين قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لذلك كان أفضل الأوقات حين أول الصلوات حين يمضي الليل الاول هذه أفضل الأوقات في قيام الليل لانها في السحر كان الاستغفار فذي أفضل أوقات الصلاة ثم تفرغ في الصغر في الصحر إلى الاستغفار كان السلم يفعل ذلك وإما أن يحدث عائشة رضي الله عنها قال تسامر معي وإن وجداني نائمه يعني الضجع وكان الوقت وقت استغفار لقول الله تعالى والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار وقرآن الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ان الله على يشهد صلاة صلاة فجر أو قراءات الفجر. فاكون الفضل كل الفضل هنا في هذا الوقت وقت النزول إذا مضى ثلث الليل الأول وهذا الوقت هو أشرف الأوقات على الإطلاق لأن المسلم لما سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل ويقصد ذلك النزول والآن هذه المسألة مسألة عزيزة جدا اعتقاد نزول الله جل في علام أعظم الناس أعظم الناس نفع به من اعتقدهم وأعظم الناس خسارة من لم يعتقد ذلك ينام غافلا في هذا الوقت ومن اعتقد ذلك قال تحل المناجات إذا ارخى الليل سدوله وغارت نجومه والناس في سبات عميق فيعجب الله من عبد يترك الفراش الوثير ويقوم لرب العالمين فيستغفر فيدعو فيقيم هذا محل عبادة محل عبادة باستغفار أو بدعاء أو بذكر أو بصلاة وأفضلها الصلاة والدعاء في الصلاه وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله تعالى يا ايها المزمل قم الليلة الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا فهذا الوقت هو وقت وقت انهاء كل المطالب لأن الله تعالى نعتقد دينا تصديقا جازما به او نجزم به بانه اصدق من تكلم او اصدق من قال واوفى من وعد قال الله دل ومن اصدق من الله يقيل ومن اصدق من الله حديث فهو يقول هل من مستغفر فاغفر له ففيها امور الامر الاول قول الله دل فعله. شوف مع النزول القول اثبات القول لله تعالى لانه يقول انا الملك انا الملك وهذه ايضا ناسب ان يقول انا الملك ما قال انا الله انا الله لماذا المقام مقام ربوبيه ربوبيه فقال أنا الملك أنا الملك فيها سؤال وعطاء فنسب الربوبية أنا الملك أنا الملك هل من مستغفر فأغفر له هذه لازم الربوبية لان بها الاخذ العقاب أو الثواب هل من سائل فاعطيه هل من داعي فاستجيب له هل من مستشفى أشفيه فهذه ما تبقى منها إلا الصدق مع الله للفعلاء وتأتيك ما أردت فإن أردت شيئا فاجهازه وإنهاءه في الصحر فإن أردت شيئا ففي الصحر فإن وردت أن المسألة فاخرت فاعلم ان الخلل فيك اعلم ان الخلل فيك فان اردت انجاز امر ما وهم لا اهميه بمكان السحر محل السحر محل لان الله عقل هل من مستغفر فاغفر له بالجزم هل من داعي فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستشفي فأشفيه وهذه من أعظم الأوقات كما قلنا عبادة لله دل في علاء اذا ينزل الله جل في نعم ينزل وهذا نزول العام هذا نزول العام وهذا في كل ليل وهو عام لجميع الخلق عام لجميع الخلق المؤمن البار الفاسق الظالم نفسي كأنفسنا أنا أعظم الناس والله ما يمر يوم ولا ليلة إلا وأنا أعظم نفسي ظلما بينا ولكني أطمع في الكريم استغفره ليلا أستغفر نهارا وأعلم أنه قال أن بالسلام من تاب, تاب الله عليه فإذا هو عام للجميع للبار التقي النقي للفاسق للفاجر للكافر للظالم كل ليلة هكذا عموم ثم النزول الثاني والنزول الخاص النزول الثاني هو النزول الخاص هو النزول نزول المبهى ونزول المغفرة وإن كان الحديث فيه ضعف وهو حديث عرفة أن الله تعالى يدن عشية عرفة من الحديث فيقول الملائكة مبهاتا بهم سماء عليهم فيقول رأيتم هؤلاء أتوني شعسا غبرى ماذا يطلبون ثم يقول اشهدوا أني قد غفرت له وفي الرواق الأخرى أكثر الأيام عدقا في هذا اليوم يوم عرفة زيك لم يرى إبليس أبأس منه إلا في هذا اليوم الغرض المقصود بأن حديث الدنو قد وردت به الطرق أو جاء من طرق أن نرجع عليه يدنه من عباده عشية عرفة يباهي الملائكة بهؤلاء هذا نزول خاص بالحديد هذا نزول خاص بالحديد ونزول آخر خاص لكنه خاص بالمؤمنين ففيه عموم المؤمنين لكنه خاص بالمؤمنين وأيضا فيه خصوصية أخرى كما أبين وهو نزول لاتنصف من شعبان والنزول أصل النزول ليلة النصف من شعبان حديثه ضعيف أصل السنة ضعيف وبالشواهد يتقوى يتقوى لكن لا يستلزم من الفضل العبادة ما أحد يقول ونقوم من ليلة النصف من شعبان لماذا؟ الذي قال بذلك؟ أين الدليل على هذا؟ الفضل لا يستلزم العبادة فضل الجمعة ونهى عن العبادة فيها فقال أنزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيقوى فيغفر لكل أحد الا لمشاحن أو ها أو كافر مشرك لا لمشاحن ولا مشرك في الواقع وقاطع لأن القاطع أشد ما يكون ها مشاحنا القاطع أشد ما يكون مشاحنا فقال إلا لمشرك ومشاح إذا هذا النزول عام وهو مخصوص عام بالمؤمنين ومخصوص في المؤمنين من الذين ها. الذين لا يشركون الذين لا يقطعون الرحم هذا النزول الخاص وهذه صراحة من أهم الصفات ولذلك يعني سنقف بعض الشيء عندما يرد هذه الصفة وهي النزول بتأويل او بتحريف من من يقول من قال بأن الله ينزل فقد شبه الله بخلق من قال بأن الله ينزل فقد شبه الله بخلق وبذلك يكون قد كفر لذلك هم يقولون على اهل السنه والجماعه مشبهة بس هم هم يقولون لا يقولون مشبهه يقولون مجسمه يقولون مجسمه طب نقول الله على ينزل وهو الذي قال بأنه ينزل وعلماءنا قالوا ينزل والصحابة جميعا اتفقوا على أن الله جاء الله ينزل ليلة الس... النصف ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فقد اتفقت كلمتهم على نزول الله جاء في أولاه فقالوا من قال ينزل فقد شبهه لذلك نفه النزول ونقول من نفى النزول فإنه أخسر الناس بهذه الأوقات الطيبة التي ينزل فيها ربنا اللي في يغفر يعطي يستجيب سبحانه جل في علاء ومنهم من قال يعني هذا النزول ليس نزولا حقيقيا بل هذا نزول نزول مؤول والأصل في قول السلام ينزل ربنا نؤمن بالحديث ما ستعون الرد لأنه الحدث متفق عليه، لا كأنه كأنه وصل إلى بلغ إلى رج التواتر، لكن هو ليس متواترا طبعا، هو أحد ولكن الأم بأسرها تلقته بالقبول، وهذا متفقنا عليه ابن البخاري ومسلم فلا يردون الحديث لا يستطيعون، لأن علماء الحديث يقفون الآن بالمرصاد، لكنهم يقولون هناك تقدير ينزل ربنا يعني ينزل أمر ربنا، ينزل أمر ربنا، نقول لغة الأصل عدم التقدير من أين أتتهم بالتقدير؟ وين؟ قالوا عندنا ادله تامرنا بالتقدير قلنا ما الادله قالوا لو اثبتنا نزولا لشبهنا الله بالخالق بالمخلوق وانتم ونحن متفقون على ان تشبيه الخالق بالمخلوق كفر يبعدنا لابد ان نقول ينزل امر ربنا فنقول لهم اخطأتم في اكثر من ايش من حل الحال الحال الاول قل احنا قعدنا من ثلاث ايام قواعد ثلاث يسعكم مواسعة النبي يسعكم مواسعة الصحابة بذلك خلفتم الإجماع والكتاب والسنة صحيح ولا لا؟ لأنها جاءت بدون التقدير فنقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ كل منهم يروي رواية النزول ولا يقدر ولغة الأصل عدم التقدير يبقى معنى أن تقول ينزل هذا تشبيه أنتم شبهتم النزول ونحن نقول كأنكم لتسمعوا لخول الله ليس كمثله شيء فارجعوا إلى التأصيل ينزل وليس كمثله شيء نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه سبحانه وتعالى في علاه وأما اللوازم الباطلة من قولهم ينزل امر الله ينزل الملك ينزل تنزل رحمة الله للفعلاء كما قلنا هذه لوازم باطلة منها اولا أن الملك يقول انا أغفر انا استجيب أنا اعطي وهذا لا لا يجوز بحال من الأحوال وإلا صار ربا من الأرباب. أيضا الرحمة لا تقول اغفر واعطي. وأيضا الرحمة لا تنزل في وقت فقط هو النزول. وأيضا أمر الله للفعلاء. فأمر الله ينزل ليلة ليلة نهار. وهذا رد عليهم فيما في مقاله. هذا نقول قالتينا من هذه الصفة والبشارة أننا وصلنا إلى منتصف الكتاب. الروا يهبط يهبط معنى ينزل. وهذه الرواية بالمعنى يهبط ربنا السماء الدنيا بمعنى ينزل. وهذه الرواية بالمعنى وهذه, وهذه تدلك على ما قاله المحققون من المحدثين بجواز رواية المعنى الرواية بالمعنى نعم. نعم يعني لازم تفتح هذه المسألة طيب هو السؤال طبعاً لما هو ينزل ويخلو منه المكان هو السؤال هل ينزل عندنا إذا قلتم النزول عندنا إشكال ما الإشكال عندكم قالوا ينزل ويخلو منه العرش ليش سأل هذا السؤال لأنه عنده محكم الرحمن على العرش استوى الإجابة من وجوه الوجه الأول هذا سؤال لا يجوز هذا سؤال مبتدع لم يعرف عن السلف فالاسلم ألا نتكلم به لكن ظهر وقد تكلموا به إذا ما الإجابة قلنا الإجابة أعظم الإجابات في ذلك طبعا بعض العلماء قال ينزل ويخلو من العرش وهذه قوات ثلاثة اهل السنة والجماعه قالوا ينزل ويخلو من العرش لأن الرحمن العرش استوى يقولون عام إلا في السماء فعند عند مضي ثلث الليل فينزل إلى السماء الدنيا الله جاء في علام. قال ينزل واخر من العرش وهذا اضعف الاقوال هذا اضعف الأقوال لانه لم يستطع ان يجمع شتات الادله طيب وطبعا ادخل من العرش الرحمن استوى ماذا تقول بها فاذا قال ينزل واخر من العرش وهذا اضعف الاقوال القول الثاني قالوا قالوا نتوقف ما في ما نتكلم قول السائر اصح والأسد ينزل ولا يخلو من العرش لأننا لو قلنا ينزل ويخلو من العرش كيفنا النزول كيف النزول وانت اصرت لا تعرف الكيف والله عظيم والله جل وعلا كبير متعال فينزل ويخلو من العرش الكون كله في يدي كما قال ابن عباس كحبة خردل في يدي احدكم وهذه عظمه الله وهذا عظيم ربوبيه الله فعلاه فالصحيح ان نقول ينزل ويخلو من العرش وما دليلكم دليلنا الرحمن عرش استوى فهو على العرش استوى ينزل وبنفس الليل لا نعم ينزل وهو العرش است استوى اذا ينزل ولا يخلو من العرش وأنتوا تعلمونا بناء إذا نزل نقول ينزل للسماء تقله ولا تزيله ينزل نزولا يليق بجلاله والسماة أحوج ما تكون له والعرش أحوج ما أحوج ما يكون له سبحانه وجله في علاه إذا هذا نزول يليق بجلال الله وكمال الله جل في علا نعم تشوبه الاخرى قالوا طب انتم تقولون ينزل يبقى إذن هنا ليل وهناك نهار وعندما قال نهار يكون ليلا يبقى إذن سنقول هو نازل في كل الليل صح ولا لا, لا هذه نقول هذه شبه ما قالها الى الشيطان الرجيم لان الشرع لما جاءك جاءك يخاطبك بما انت فيه وبما تعقل عندما يكون ليلا عندك نزل الله هذا تؤمن به وتسكت والا فلا صح أن تقول ليل عند الله ليل ونهار ما صح أن الله أن تقول ليل ونهار ليل ونهار بالنسبة لكم كما يقول الله كما يقول النب النبى في الذين يدخلون الجنة جنتان من ذهب أن يأتوهما وما فيهما وجناتان من فضة أن يأتوهما وما فيهما وما بين القوم أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه رداء الكبرياء يغطي من ها يغطي من يغطي المخلوقين رداء الكبرياء يحجب المخلوقين، مفهوم؟ هذا هو، ولذلك الليل والنار للمخلوقين، فلذلك أنت تقول إذا الإيمان أنا أقول عندما يمضي صوت الليل الله نزل، لا أفكر في شيء آخر، أمنت بأن الله قد نزل في هذا الوقت، وهذه شبه تأيها بأدا ميت، نعم، نعم، ماله؟ هو استشكل بعض بعض بعض بعض العباد قال النبي سلم عندما قال قال إن النبي سلم في الحساب يعني حساب الخلق قال حسابه حساب الخلق حساب الإيش الواحد يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من خرب والله على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله وأراكم ورزقكم الله يحفظكم